نادي على ثلاثيه ثلاث v في مسائل الفقه يعني في تصورات العالم المشتاق في المنهج صار تعريف شكونا ان كيف ما تكون فارق بين اسلوبينا على احد معنى خلينا مقصود الشارع من شارعيه في الحكم بتحليل المصلحه او تكميلها او دفع المفسده او II, které vezí على který, نفسها některé do todau svém, مثلا zadkal dáci pravázek pozostum. Hjema puedetv děží letoa každ grande zwámci, vás sedějí على على أحد معنين هو المقصود هو الشامع من شرعية الحكم من تحقص مصرحة الأمتكاملية أو المفسادة الأمتكاملية يعني تطلق على جانب المصلحة أغدافها لها المفسادة ثاني يتوقع أن هو المصلحة المفسادة نفسها نفسها المصلحة نفسها المفسادة نفسها مش الجانب يعني الفرق المسيطة يظهر Nakonec je v 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, على letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. letech, 10. انشاء خالص صاله المشافه دي اللي هي يعني دي الحاجه اللي سكنت انها دي ويبقى يعني هي ممكن تبقى الحكمه تطلق على مصلحه واقتصاد اتفق على المحصل يعني المصلحة يعني ايه ليه الشرع ماشي ما تو اختلفت في جواز التعليل بها على ثلاثه اقوال مشهوره هي واحد منع التعليل بها أي لأنه يعني يمروا التعليل بها ليه؟ لأنها لا يمكن ضبطها فهي تختلف من شخصاً للآخر ومن مكاناً للآخر فتعليق الحكم عليها يفضل إلى اختلاف النازي وتثاوتهم فلا يتحقق التساوي بينهم في أحكام الشريعة ولا يمكن التحقق من حصول الحكمة حتى يضرب تابع الحكم عليه يبقى أول فريق يقول ما إينا نعلم بالحكمة لماذا لأننا لا ممكن ضبطها فهي تختلف من شخص لآخر مثلا مثلا مشقة تختلف من شخص لآخر وتختلف من مكان الآخر أسألت حفظ الأنساء تختلفت بثير وهكذا وتعريف الحكم عليه يضط اختلاف الناس وتفاوتهم فيماس هيبقى المسألة الفنانية بالنسبة للغوث وعند تلك المسألة الفرنية المزدوية عند أبوثي الناس مختلفون في مشاقة أهم الشرع فالقصد في هنا هو جعل أشياء لانضبطة تناسب الناس زي مسألة القصر في الصفر تجعل الصفر فكل الناس من السفرة تكسر مش الناس هتكسر وما استهدأ في نفس الحال هل ولا يمكن التحقق من وصول الهكمة حتى يرتب الهتمع عليها Tři poslání, my dělíme To je لا التعليم بالحكمة على إطلاقه كما ضمن بعض الناس يعني السلف اللي قالوا لا يصح تعلم الحكمة الكلام ده مش على إطلاقه كما ضمن بعض الناس اللي هي المفسد. أخذ يستدلوا بما ورد في القرآن والسنة من تعليم بالحكمة ليوخطب قائل اللي إيه؟ العلماء اللي قالوا لا التعليم التعليم باله. إنما مرضون عالم جواز التعليل الذي يبنى عليه القياس وجعلوا تلك التعليل الوريدة في الكتابة السنة أو السرعة ضير فلا يمكن أن يبنى عليها وكن يجب يعني ما إلا يصح التعليل أصدهم لا يصح التعليل الذي يبنى عليه القياس ولا يقصدون أن الحكمة لا تفيدنا. المسؤولي. الحكم الشرعي من طريق آخر غير القياس وعندهم الحكمة أو المقصد أو مقصد الشريعة تضلون على الشرع تضلون على الحكم ولكن من طريق آخر غير القياس ويكون هنا على القياس فهما فربنا عزيز العالم أجعل عليكم كبير الحرش. الحرش دي المشاقة الشديدة بعلق الحفن عليها. منبلغ عليها احكاب. ايه. بيزن النياز. حين القائد بيزن كبه وكبه. ماشي? فالمشاقة الشرح ببعنق عليها الحفن. بس علق عليها بطريق بيه طريق الخياس. ماشي? بطريق الخياس. فلو ما بيعمللش الحكمة ما بيعمللهاش. ما بيأخذش من تعليق الحكمة عن طريق الخياس لكن مش معناها اللي هو بينفي بس قالت الحكمة متنهلاً او حس الشرع متنهلاً احنا مش رائعين من المعنى او ده؟ ده؟ يعني قلتكم مثال كده او قالوا بعد كده بس احنا تفهمها مثلا حمزوا الهين في السورة الحكمة من القصاص من القطر العبد العبان ايه؟ حفظ النفوس صح ولكن ربنا لو احنا بقى حفظ النفوس هو ده الطاغط اللي بسببه هنختصم اللي يقتل خطر اعداء هندخل فيها اللي يهم بالقتل اما هو ده السبب في عدم حفظ الايه النفوس ندخل فيها اللي حاسع على القتل ندخل فيها اللي شجع على القتل ندخل فيها اللي ناول السلاح اللي يقتل ومندخل فيها اللي صارع اللي ايه اللي صارع عشان مقتد بيها ويخينا ده دا مش داخل فيها دي عشان دي حكمة مش هي مش علّة الحكمة مش علّة ينبني عليها بقياسي مش علّة فعل قيص على التصاص يعني بزاة الخصاص اللي ايه حالة تضيع حفظ النفس يبقى يقتص من نفاع الزي من نفاع الزي دي كمساء الواضح، صح؟ ولكن الحاجات دي لحفظ النفوس، من مقصد حفظ النفوس لأننا استخرأنا بالشريعة، استدلينا على الحاجات كل حرم، ويجوز الاستبلال من هذا المقصد على الحاجات كل حرم. ولكن لا يستدلي بها على الخصوص، فهذا اللي يقصد هنا أن يقول إيه وليس قولهم أن التعديل الحكمتي على إطلاقه كما ومع بعضهم يسألون فأخذ السادسين من أمرض في قرالة سنة من تعلمه فأنا يقصن أبناءه بالزيت والزير عماله ويقولون كذا وربينا يقولون ما عليكم في بينا من خراش إلا لا أقلطنون فهمهم غضب فناهم أردوهم على جواز التعديل الذي يبنى عليه قاس يعني من قسع كذلك فهمهم وجعلوا تلك التعالقات وجدوا سلما مقاصد وعيهم طالعة فهذا يمكن أن نعميها ما فينجز ولكن مش معناها أنهم ما يستفيدوش بالمقصود أو بالحكمة في الوصول للأحكام من طرق أخرى غير القصص. ماشي؟ علشان نشكي من الحكم من المقاصد الشرعية مستدلين فيها الوصول للأحكام من طريق الاستقراء فحماس استقراءنا بالشرع في أكثر من ناسا مئات العيال يدود على خلز النفوس فبالتالي الحاجة اللي هتؤثر في خلز النفوس بحيث تغيّع خلز النفوس هتبقى أحرام وتضلوا بخلز النفوس ليه أحرام فإحنا الحكمة والمقصد دي بتفيدنا في الأحبار ولكن إذن قالوا ما بنعالش بيها أصدام ما تفيدناش لمقياس ماشي فهي لوحدها ما ينفعش مقياس من خلالها على الحاجات اللي في حاجة لنكم زي مسألة القصص واللصحة من الممكن بصر الوضع حتى هنضيع الشارع احنا على القصص بقى يعني ايه المهمة لبقاتها بقى يساعد بقى ايه لبقاتها قد دعمت عجلين هنفهموا عنها؟ ايه؟ تفهمين؟ هندخل بقى في متابت ماشي طيب ده اول وقت ثاني رأيك جواز التعديل بالحكمة المطلقة فأبدوا أن المرادهم جواز بناء أحكام على كتن سواء جاءت في سورة أو صرف ظاهرة المضابطة أو قام دليل من على اعتبارها العلت على اعتبارها أو قام دليل على اعتبار الشرع جاءت أو قام دليل من الشاعي على اعتبارها علة بجنس الحكم أو عليه في كل موضع أو جاء التعليل بتلك الحكمة في موضع ما في موضع ما ما عدم ربطها بوصف ظاهر وهؤلاء هم دليل المجلزون الاسداد بالمسطرحة المرسلة كما سيأتي بميانون ذلك وهم يعلمون سقوط الواجبات بالمشاقة المطلقة يوعد النظر عن ثور المشاقة يوعدلون الوجوب من مصلحة الحقيقية العامة أو الحاجة أو الضرر القول الثاني بيقولوا جوازوا التعديل إذا حكمتهم بيقولوا في إيه بيعدلوا بالحكمة إيه بقى؟ بيقولوا يبدو يعني يبدو أن مرادهم مش المراد الظاهر بالناس بفهمها إن أنت ينفع تعلم بالحكمة أو التقيس على الحكمة بالضغط ولكن يبدو أن أصدهم اللي ينفع نبني بأحكام على الحكم الحكمة بالمخاصة سواء جاءت في صورة أوصات مظاهرة من ضبطة فالدليل تبقى علّة أو قام دليل من الشرع على اعتبارها علّة الجنس الحكم أو عينيه في كل نور يعني قام دليل من الشرع على اعتبار الحكمة دي علّة لجنس الحكم. يعني نوع الحكم من غير أفراد المسائل أو عنده يعني أفراد المسائل في كل قلبه في قلبه يعني بس هذا. لما بنمثل نقول. تجالنا لذلك الحكمة الموضع ما نعادل وضع فيها <تصفيق> راسك مدوك يعني نه الشرع ربنا علمنا بحلمة حتى من دوك المدوك المدوك والذي داني أنا أعطي بها أولي أولي هي جميعنا سكرة المصطحة أنا سيدة مدوكسات وهموا عن دون السقوط والواجبات أنا عندي جيلة صنور دوني وراء السقوط دوني يعنيين بس محارة ما اسألها بعض الوقت كان لأول انا حضر الوقت محارة ما اسألت اول لوقتي ما اسألت الايه التعليم بالكتنة وعلم التعليم بالكتنة في اصول الفترة ديه كتب الكلس قد يظهر الناس اللي فيها اخيات جامل قوي ناس شاكت الاول وفي الحقيقة اللي انت مضطيقه ده اقوة ده مضطيقه ده ده نبتقى انه هم رويبين من دم الصح بس اللي, اللي ماشي؟ الكل ف... ينقل ان في ناس بتمنع التعليم اللي احنا متفقين عليه وينقل ان في ناس بتجاوز التعليم اللي كان متفق عليه يعني ناس بتمنع التعليم اللي كان متفق وفي الحقيقه هو مزيد حد حل النزاع ان الثلاثه مع الاختلاف في يمنع الحكمة التعليف بالحكمة مطلقة ما هو مش قصده اللي هو يمنع الاستفادة من الحكمة والمقصد فالتوقف زي ما عملنا <تصفيق> في كامل واللي بيدوز التعليف بالحكمة مطلقة مش قصد اللي انت في سألت فياقص النفوس اللي احنا عمناها انه هو قيس هامل هامل الشخص على القتل في بالقتل عامل العنوان فهلقصه فطب كده هو أرض الحكمة في بناء في معرفة الحكم الشرعي، تمام؟ هو, هو الحكمة في بناء ولكن هو عنده الحكمة دي برضو لازم تبقى وهو عند الرأي ده برضه اللي لازم في الواقع ايه من برضو ماشي؟ في الحقيقة ما تيجي تبحث على القراء وتشوف هو اخر كلامه ايه؟ ففي الاخر قصد ايه؟ ماشي؟ في الرأي الثالث بقى اللي هو جواز التعايير بالحكمة المنضبطة البنور ديها فهو قصد من حكمة المنضبطة ده بدل علا يعني فالحكمة المنضبطة ده اللي بدل ايه؟ مش حل. ففي التالي هتلاقي اللي في الاخر الثلاثة ايه؟ قريبين من بعض بس واحد غلب على ادق لفظه المنع واحد تاني غلب على ادق لفظه او واحد حاول يضبطها بطريقه الضغط الانشائي وكلها اختلاف يعني عشان زمان بقى ما كانش في ده بس مع الزاده ايه حادث تفريغ ايه حادث ولكن في اختلافات مش معنى كده ان ما فيش ايه ما فيش اختلافات طبعا معظم المتفقين لازم تبقى الحكمة دي مغيره ومظلمه بس في ناس ظهور والضباب بتاع الحجم عنده خفيف يعني قصدي يعني ايه بسيط مش مش ايه مش مشدد وفي واحد على العكس لا دا لازم تبقى مغيره ومظلمه قوي ده بقى خلاف ده خلاف من اهل العلم بقى وفي واحد في النص كده يعني ايه لأ مغيره ومظلمه بس مش لازم تشديد قوي عشان تبقى مغمره ولا برضه مجرد اي حاجه كده مغمره ومظلمه ما تكون معنا بلقى لو حبينا نوضح اكتر هنديكو بعض الامثالات يعني مسألة مثلا زي ايه ايه مسألة اللي هي ظاهرة ومنضبطة عندنا الخلاف الخلاب من عماماء بقى الخلاب من عماماء قول بيقول ان ايه؟ الحكم يعني قالها مفرق بين الحكم طيب نيجي الفرق بين الحكم والعله دي اللي هي بتختلف من اختلاف الناس واختلاف الاشخاص والثقافات اما العله اللي هي ظاهر وصف ظاهر المنطقه ما بيختلفش من اختلاف الاشخاص انا عندي ولا اللي هي فداه فداه كده فبقى عنده الحكم والله ما يعرف يعلل بيها النظام بتاعها هو اللي هو بيختلف بس مش لانها ايه انا اضعها. بقى بقى بل حاجة زي مسألة التعظيم او مسألة المشاقة او مسألة كزا ما بيقين بيعتبهاش. وبيعتبك التعظيم يؤدي الى حاجة معينة من العلدة اوضر ايه? نعمل معك. نفس الكلام في مسألة المشاقة مش مجرد مشاقة لأ مشاقة بتوبيك في كل آنف دين حالة كده منضبطة اعرف ايه اميزها زي السفر زي كذا مرض ثم ده ايه ادارة رأيتين لا عنده مسألة زي المشاقة ومسألة زي التعظيم دي مسألة ظاهرة ومنضبطة ماندوش مشكلة ايه ايه عن المشاقة اللي هارها منضبطة ماشي ها ديكي ساديك موانط عصيري تعمل الحاجات دي الظهر مبطئين مش كده ماشي وينفع أعلم بيها في ما ليس فيه نص ده من قولة يعني دي ما لي خالف نص ما فيش نص خرص إيه لقد اللي وصل ببعض ربعض ربعض ربعض اللي ساعات يعلم بالحكمة لازل المشاقة التعظيم او الامن او كذا في مخالفة يكون النص أصده بالعيلة الفلانية فأنا لا أخذش النص ده إيه؟ إذا أنا بواجه النص أو بكلامه بنقح المناط تفهم معنى؟ بس هو بنقح المناط مش بعيلة ظاهرة منضبطة بنقح المناط في حكمة عند الله هي منضبطة بس هي حكمة مش عادة وده رأي إيه ضعي شراء فهتديكم أول مثال بالرأي الأخير ده اللي هو التالي عشان مسألة الضحرور، مسألة الصور مثلا، فيها ديالة كثيرة جاءت بتحريم الايه؟ التصوير، صح؟ قالت المتفق عليه بس كده حوالي عشرة لحظة، فييجي الرأي بقى اللي هو الضعيف ده، يقول علم حرمة التصوير للتعظيم، حكم ده ماشي؟ هو آخر بقى بأسهل العراق في مسألة الكلمة، وقال إن التعظيم دي حكمة ظاهرة منضبطة عندي هو مش هيقول ان انا هعمل بإيه بحفظ النفس مثلا أخي لا مش بالمخاصب اللي هي عامة لا او هي عامل ان هو شايف ان مسألة التعظيم دي حكمة ظاهرة لو واحد الشخص دي يوصل لمسألة بو يعظم السورة لفي دي المهرة ويقول التجديد في مسألة القصناق والصور بسبب كده لأن الناس كانت قصة التعظيمة في الإسلام يريد اللي هو عايز يمسح القصة اللي فارس فالذلك شدد في المسألة ماشي؟ ويبني على ذلك أن الصور اللي تفهشت العظيم تجوز مطلقاً يا ماشي؟ الرأي ده؟ رأي ايه؟ يعني ليه دليل ولا بمش دليل؟ يعني اصلي لو واحد مش سلفي ممكن يفعني. يعني واحد بسلفي ويفكر في الهدلة كده ممكن يفعني. بالسؤال اشكليته في ايه? اشكليته في حاجتين بقى. اللي هو توسع في العمل بحكمة. ده النص وتوسع كمان في اللي هو يخالف النص بيه. انت يعني ايه? وجهة النص بحكمة. لو ما فيش نص اقول لك انت يعني ممكن تمشي الحالي بس في نص انت كده يعني ايه يعني تفهم معنا؟ انا يعني انا اتناقشت مع راحة فكره كده يعني عنده يعني, يعني شخص من هما فهمين قصوك فايز يعني موكي بقى عدم قصوك وبطري حكات يا مامي ورش معناك باش مثلا قعد ساعة ورص ماشي؟ فإيه؟ إشكاليته في إيه بقى؟ إشكاليته في حاجتين؟ هو توسع بالحكمة في نفس الوقت خالف النص فما نقاش معنا مثلا قلت له أصدر اللي قال اللي هي دي الحكمة البحيدة حتى قلت له, قلت له قبل دي حكمة مش علاقة قالك الزاهرة مبارطة فأنت قلت له مجيب واحدة بدليل للشرع رتب يعني أنا سألت السورة دي عن إيلها فأختار من حالة منها اللي يضاهرونها بيخطي اللي يخطقونها خطاً كايد فخاضت منها التعظيم ومنها كمان الملأة الملائكه هتدخل ايه بيت فيه كلب اصور ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الملك ما رضاش عشان صورة يعني الظاهره اللي ما فيش تعصب فالنصوص هنا وضحت لنا اللي ممكن تكون من العلم التعظيم او الحكم من الحكم التعظيم لكن مش الحكم الوحيده اللي انت عندنا الأحكام ومخالف النصوص الكتيره بتاعه اللي في القران نفسه امين امين الكلام بتاعه ده من نهاية الأصول ممكن يبقى كلامه مضابط شوية لو ما فيش نص، لو ما فيش إيه، ما فيش نص، إذا حريم حال يعني مش يعني هو كلامه مش هيخالف النص ده كلامه هيقيس مش هيخالف النص المشكلة كلام الشخص ده ايه؟ عمل ايه؟ جعل على على على دعوته يعني اللي تنقيح المناطق في الأحاديث بتاع الصور لتعظيم الإيه الصور. وبالتالي لو واحد عمل الصور دي من غير حتى لو اصلا حتى لو مجسمه عنده مش مشكله فهي اصلي ولا مين اصلي ولا ما فيش اي حاجه الجمهور العلماء لا عملوا انطاح ما بقى اطق شويه فايه فلاقوا معلش انا هديكوا مساله فرايعه عشان تقدروا تاخدوا المساله دي حكمها ايه فلاقوا ايه فلاقوا ان النصوص حرمت الصور و في بعض الأشياء ولكن الأشياء التي تظهر فيها الانتهام يظهر فيها ايه؟ الانتهام فجازوا استعمال يعني أنا ما ينفعش واحد يعمل صور ولكن لو موجودة يجوز استعمال ايه؟ الصورة الامتهامة زي مثلا الصورة على سجادة الصورة اللي حبارة عن حاجة بتتريم وتتحط بتتحطي. ده رأيه جميعا. ماشي؟ فهم لقوا في نص النص ده نبي صلى الله عليه وسلم شق السطارة وزعلها في وسادة ولقى الوسادة دي ممتهمة فايه؟ فقالوا يبقى من خلال النصوص بقى وما ما اهضرش النصوص فلا للنصوص اللي ممكن تبقى العلة أو يقوم هنا، اللي هي الانتهمة. مسألة الانتهم هي مسألة أطبط من مسألة التعظيمة. في نفس الوقت توافق النصوص مش في خلاف النصوص، فلزاي حساب كابلوك الحكمة دي ممكن تتعامل معها صح بس بما, بما لا يخالف النصوص. مش نقص النص دي بما لا يخالف النصوص. وفي نفس الوقت هي برضو فيها الروح عند بعض الانتهمة. في رأي تاني لو رأي الزهري قال حتى صورهم تهاناً من فعلاً شكراً على طريقة التحليم الصوم للآن فممكن من خلال المثال ده نفهم اللي العلمان بيختلفوا ازاي في حتة ايه اعتبار الحكمة علا دي حكمة لان فرأي الجماهير آه ممكن تعتبرها ايه وانا شغلها انا نقول تعمل يعني بس هم انضبطة فيها نوعاً عنده ما عمدكش قادر لأخرى. لأ وبشغول طبعا هان شاء الله يعني هان شاء المهورة بس بما خالف النصوص. الرأي الضعيف لا ممكن يوجه النص بسبب حكمة عدم. فيها نوع ضرور من ضبط بس خفيفة. ولان ينفعل. والواجه التاني انه ايه انه بدعم بايه بايه بايه الحكمة بينفيها خاص. ماشي، هذه المسألة الوساطية فيها هي الأضافة. تفهم معا؟ مثال تاني، الرأي اللي هو اللي احنا الضعيف ده مثلا، بيحمل مثلا أحديث سفر المرأة من غير محرم، بيحمل قلتها الأم، حكمتها يعني، الحكمة من الحديث، لا يوجد مثالتها، مسيرة يوم وردائلة، إلا مع المحرم منها فقالوا إيه؟ فقالوا الحكمة من الموضوع ده إيه؟ الأن، فإذا أمنا الطريق فإيه؟ فاجوز ماشي؟ الإشكالية، زي ما قلنا في إيه، لو بدل إيه؟ بيخالف النص، بيهم المرأة أن تقولون <تصفيق> بالله الأهم الأخير أن تسافرها إلا مع المحرم منها إيه إشكالية لو بيخالف النص طب المدى العلماء اللي هو إزاي الشفعية أجازوا مثل هذه المسألة في حالات ضيقة ليه؟ عشان يأول مثلا باستفاد ذي مثال الحج مثلا فقالوا الحج واجب على المرأة وهو مثل التأتيبين طب لو افترضنا للطريق ألمين ويظهر الحكمة من الحديث آآ في الحالة الضيقة دي اللي هي زي الحج يجوز إيه حالة وكلا ف والجمهور برضو خالف والقامد ضعيف هو خلاص يسبق عليه الحجز عشان بي ايه السبوط شرعي فممكن نقول الخلاف هنا اخلف معتبرا وراع الحكم معه بس رعاها في المراعات اللي انت هتطرق رغل من اركان الاسلام فابتدا هنا ايه بقيت انت لكن ما اجزهاش منطقنا بيبقى بعض الاصليين بالمعنى بقى ده راح نجوه وزع منطقنا بقى ايه عالمين الكادمة دي خدمة ما فيها الظهور من, من دروق بس ايه الظهور من دروقات خ مهن معنا ماشي؟ هو ليه؟ ليه ده أنه خبيه؟ اه؟ ده أنت أولاً ما فيش حاجة تدل على هو ده الحكمة العلمة يعني إذا مع يدور معركات مجارعة تبدأ أنت استنبطار بنابك سنوزي وده أتيت عندك حديث بإله يا حلم وراء تنتهي وليه المأهرة تسافر إلا معدي محرم فالحديث الصريح في اللي ده خطورة كبيرة فرح انت مستمبت الحكمة دي بالمالك فيش حاجة بتدوللك عليها في النص دي وبعد ما استمبتها بالمالك قلت انا هنخالف النص هخالف النص بيها فده في نوع تجرؤ شوية على النصوص وممكن تفتح لنا باب اللي كل واحد يواجه النصوص مزاي انت في النص دي؟ لكن لو بالشارع في الشارع في نوع إحكام بحيث ان لو زي كده بييو بيوضح الحكمة في الايه في الدليل بحيث تبقى واضحه فانا الجمهور طيب فيش كده في الموضوع ده هنيجي بقى نطلع شوية كده اللي هو الضايع الحاجات بقى زي التعظيم والأمن والمشقه دي لو ما فيش نص يُحارب يعني نفس ناس دي بس ما فيش ناس يُحارب هل ينفع احنا نحكم بيها ولا منفعش؟ ينفع نعلل بيها ينفع عليها ولا منفع؟ يعني مثال مثلاً اللي ايه? اللي الشرع أجاز الفطر المريض صح؟ اللي فتر في رمضان للمرد وللمنساء فلو احنا وجدنا اللي يعني العلماء مثلا كلهم أجازوا لأصحاب الأفران مثلا اللي هم بيخبزوا النهار ومعه والأمة محتاجة لتخبز ده الحس في ما فيه مشقة وعليهم وعلى الأمة فهم ما خبزوش في الوقت ده اللي هم يجوز لهم بعضهم بقى قال بعضهم قال ايه الفطر معلوم ده ان تقويه يتعلم على جعل 215 المعلومات القياسه على ايه اه اه ماشي طيب هل الكلام ده صح ينفع يعني كان ولا ما ينفعش يعني الكلام ده ده اهم كده يعني ان صح مش معنى.. يعني تلاقي معظمهم وأجازف في هزا ده فعنا التانية ما ينجو بذورش عايزين نعرف ايه الضابط في المسألة عشان نقدر من العين يرمس الحاجة بأدينا هو يفتر ليه ايه؟ ليه عشان الخداز مش ممكن يقدر يعمل الفرن ده ويتكمس الفرنكين حاجة مستحيلة حاجة من كنين بإمه هاي يفتر إمه مش هيخب مش هيخب فلا هو ينفع يخلي المطابل ده المشقى عليه هو او مش مسقع على يعني على الناس اللي في البلد خلاص هنقول له بالليل بس افترض بقى ان في مشقى او مش هتستقيم تاني وجوز له زي نيك ولا لا احنا كان الحجم انا بس يعني طب ايه كانت بس حصلت في الجيش قالوا لهم يروحوا ايه وايه يعملوا في الصحراء يوعدوا بقى يكسروا يعني بتاعها وهم صنعوا يقول لك إيه الإخوة يعني أصروا لهم يصوموا رمضان يعني بيقول لك مفيش حد في الأخر كمل يعني كله اللي كمل جوه معايين كمل إيه نبات أخليهم معايين في النازل فهل في مثل هذه الحالة يصح العالم اللي هو يفتيه بجوازة الصيام والمسان ثم هل تعرف ايه كده بقى؟ طيب مستقلة جداً ليه علشان الحكمة فرقين من علقة الحكمة العلقة او خلاص انا متأكد اللي يضمع على دون عضل لما الحكمة يعني اوسع شوه العلماء قالوا اللي ايه ان في التعليم هو يعني ان احنا الأصل احنا ما نعليش إلا لو إيه لو في أدلة يعني لو في نص خلاف الحكمة ما ينفعش على العين لو في نص مخالف الحكمة بس مش نص صريح بقولون لأ أدلة أخرى كده صحيح برضه واضح إن أنا ما تعمليش معي لكن اللي بيقول أنا مش معايا أي نبي خالص مش عارف أوصل لحاله لحاله ممكن تربى معي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 هندخل في بعض اخرج الحكم من دليل مزاعركم من محرج نفس الوقت هنستقلس بمسألة المريض المسافلة رحمان بيقولوا كده المريض المسافلة قوله ده أصعب من مدينة ايه كان فده مع الله يخلينا يوصل للحكم بطبيعي تقللت الشجاعة اللي حالة كتيرة بتوصلون من بيها مش حاجة واحد بس طبعا يعني محدش يستعلم في الحاجات دي ما عايز علماء بس انا مفهمكم العلماء يفتش ده عشان بتلاقي فانتبا كده هم تستقرد فانتبا كده مش تستقرد طيب ده كده ملخص حبيت حبيت ربينك وان ارى عشان هنحسس المنزارية ده مش اللي اخوص ده مش مفهمه انا احطوه معا يعني اه معاين عشان كده عليهم البطن وليفتحش وفي نفس الوقت برضو ما نتقفلش عشان من تقفل ساعتها هي وقت ونغطي الى الحرش بجد اللي هو النشاطها الشديدة اللي تخلي هي عايزه بس مطبوطها كويس عايزة مطبوطها كويس امين؟ سأحس انت برضو المضاء يعني الحكمة دي هتخطة الانش مطبطة ام لا مش مطبطة خاص بس الحكمة في الاعجاب في حكمة مش مطبطة خاصة دمش زي ايه؟ حفظ النفس، حفظ العقل ومستعرض منضبط إن أنتلك، إن أنتصح على التخصص ما مش نافع، فدي هي أخيرا ما هيشيل بيها، هاي نقصي، فدي خلاص دي مش منضبط وأي حال الأحول، خلاص دي، فمش ينفع نعلم بيها، إحنا ينفع نوصل بالفكم الشرعي دي هي حرام، أنت تساعد واحد على الطرف، ولكن في الأشياء مش هتقدر تعلم بيها أصلا ولا في أي حال أحوال، في حال واضحة، وفي علة واضحة قوي اللي دي تدور مع الحب ودور مع العلم يعني، عندما وجد الحب وجد العلم، عندما تعلم تعلم واضحة، دي علة علة. يعني. فهيجي بقى, بقى بسيجي اي حتة وبعد كده بس في حينة اقرب على من دباط. وفي حاجة اقرب للانضباط فتول ما انت عم اقرب من الانضباط يبقى كده علة بس بغنبت الراحة بتبقى زمية ظنية زم دلالتها قوية وبعد كده ظنية دلالتها قليل شوية وبعد كده ظنية لقد ما توصل في مراحلات الخمسين في المية لقد صار ما خمسين في المية كده انت ايه؟ يعني ايه؟ اه يعني ك <تصفيق> فتلاقي لقيت خلاف جامد بين العلماء بإيه اللي هي حكمة من 40 في, في مسألة إيه اللي هيحكم على العلماء في يوم في الستين في المئة، إيه هذا بقى خامد. مازلت فلست معها كحكم ولا سبب، والارجح ما تكون العلماء في الستين في المئة ما تعيش معها خلاص ما عايش أي دليل، فإما أتعامل بلص صحب، إما أروح حكمت الشرع، فراح تمشي آخرة. عشان دايب السسحاب ده أضعح ده. يعني أنا مش لقى أي دايب خالص وعند وصل أي حاجة من بقى بقربتني على الأصل أنا أقول إيه على حسب كل ما حاجة دي عايز كده ربا فيش من بعضهم بس الخلاف اللي انا قلت. او رأي يبنى على التعليل بها قلنا اللي هو بيمنع على التعليل بها بس ما بيبنى استخدام الحكمة ايه في الايه في الاحكام والمخاصط في الاحكام. فلو احد بتضيع حفظ النفوس فهو بيحرمها بس بيقص عليها مثلا ايه اللي هو يقص من اللي بيعمل كده علشان ايه في قصاص اللي ايه اللي بيحفظ النفوس. بل جواز التعليق بالحكمة مطلقاً برضو اللي بيجوز بالتعليق بالحكمة مطلقاً لما نجي نحرر كلامه، والله في الأخير مش بيعادل بالحكمة مطلقاً حتى لما عادل من ظهور منضبط له، هو ممكن يكون بيستعمل الحكمة في إيه؟ في الأحكام مطلقاً ولكن لما يجي يعلل ويقيس بيبقى أي وصف ظاهر منضبط، أو في نص دل على الحكمة فبيعتبر النص ده مش بقى تعليل بالحكمة بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها نص يقول الأول، الأصل في المسألة دي اللي هي الرد الظاهرة ومنطبطة، بس في الحالة دي منصوص عليها فبالتالي ايه؟ الفهم معنى هي بقى كلام جوائز الحكم بيحكم ضدها ويبقى أنهم جوائز جنائي الأحكام على الحكم ومش مسألة بقى تعليل، مسألة انهنا بنبني الأحكام على ايه؟ الحكم فلو حاجة هتل... هت... هتؤدي إلى عدم حفظ النفوس على حرام ماشي؟ سواء جاءت في سورة من أو صوت ظاهر منضبط أو أو قارب من الشلة على اعتدال علة أو جاء التعاليم تذكر الحكمة في الموضع الماء مع عدم لطهيه بواسطة ظاهر. يبقى دي مسألة بناء الأحكام على الحكم مش مسألة التعاليم اللي هتعقيس. وهؤلاء هم الذين يجوزون للذل المصالح المسلب صحيح. الذل بالوصاية مصالح الراجح بيبني الأحكام على ديه؟ على المصالح. بس من يجيب مني قسمة بيستغل ماش في الطياس حرام عشان ذا بيؤدي إلى ترك الحزن النفسي. فيوع المفوس أو فيوع العقل كذب في الأحرام ده واجب علشان بيحدّم كذب من المصائب. وهؤلاء هم الذين يجيزون الاستداب المصاح والمسلك المسئلبي عن ذي. وهم عالِلون الصقُوط الواجبات بالمشقة المطلوبة بغض النظر عن سبب النشر. يعني عندهم اللي اللي واجب ممكن يصبط بالمشقة. مطلق مطعم مش بمشاقة مطعم بالمشاقة الشديدة مطلقها وهم في ذلك يستدنوا انا اخوية تعالى مجعل عليكم في الدين ايه؟ من حرش ماشي؟ فلو وصل الحال لمشاقة شديدة فبالتالي ايه يسقط هذا الواجب صح؟ والكلام ده التلات اراء مش مخالفين فيه فدي مش مسألة التعليم بتاعت القياس دي مسألة لو بيجني على الحكمة حكمه مشرعي عشان الشرع اتى بذلك دي مسألة تانية. بس تانية دي مسألة التعريب للإيه بطيس. عميما لأه. يعني هو دلوقتي واحد مش قادر هو النحية فقط بساطة. هو دلوقتي جاءت له مشطقة شديدة ومشطقة شديدة وعنده مرض مثلاً أو عنده حاجة معجنة في جسمه في بوشهم أو مسألة الجيش بسبب المشقة الشديدة دي، سبب المشقة الشديدة خاصة على الشخص أو عامة على الأفراد في المجتمع، راح علماء أجروا علوم وإيه يعني الشخص ده اللي هو يحلل هيك، صح لا، فالعلماء أصلاً بي الواجبات بالمشقة الشديدة، صح لا، دي ما منهج دعوة بالقياس بتعمل، ديها دعوة بالإيه؟ بالمشقة الشديدة، الشراء يعتبرها في إيه؟ بيشوفوا الواجبات عشان الله تعالى ما زال عليكم في الدنيا ما رأيي تاني اللي بيقول زيواز التعليم تعمل بالنقم يبدو انا الولادهم يواز بناء الاحكام على الحكم مش التعليل الولف القياس مين ولا لا وده ما اختلفناش فيه ما حدش ما ما عليه يعني بناء حق وصفوط الواجبات على الامجة الشديد اه مش القياسة يعني الحكم ينفع يبنى عليها احكام ينفع لو حاجة هتؤدي الى عدم حفظ النبوص حرام لكن مش انتصغى والبقول اللي يعملها يختص منه بدليل ربنا اختص منه يقاتل قتل عام دي عندي دي عندي فاهمينها لا مش طيب خلاص فاض طب هو ما جاء كثير في طريق الحركه والحركه دي حكه ولا ايه دي المشقه الشديدة دي حكه ماشي طب دي مش تعطل الطاقه دي مش تعطلها دي لا اللي يسقط بيها لا محتاج اصطلاح يعني بس المشقه الشديدة دي هل ينفع ندوس عليها يعني هل أنا واحد ويع في مشقه شديده ماشي. يعني ايه دلوقتي انا هقول مثلا دي يعني المشاقة الشديدة دي مش مسألة قياس دي مسألة حكم للشخص اللي يعرف في المشاقة الشديدة اتشرع اجازة له الترخص في الواجب وزي ما قبل كده المشاقة الشديدة تقدر وقدرها على حسب الواجب نفسه ففي واجبات زي الناحية المشاقة الشديدة بتاعتها اخف من واجبات زي الصلاة دلاتة نكونها موت حتى مصادير وفي الاخر برضو الشارع اللي يجوز ليش صار غير مشقة الجهاد. مشقة الجهد أنا موت نفسي والجرح والبهدل وقاله في الاخر برضو جهد دي حاجة دي حكمة مبنى عن مشقة الجهد دي حاجة بقى ومسألة ايه اللي الشارع نفسه أجاز أشياء بسبب مشقة وهيه مثلا الفطر في الايه الفطر في الصف فلو جيه واحد قال لي أنا دي مشقه تزيد على مسألة الصفر. ولكن انا في واحد بيركب تاكسي مثلا من النهر واحد يروح بالعربيه بتاعه التاكسي بالعربيه بتاعه التاكسي بالعربيه بتاعه التاكسي فيقول له مشقه انت عارف ده؟ اقول قلين. له ليه؟ ما هو انا مشقه اشد من مشقه السفر بقول له دي حكمه ما ينفعش نفوز عليها اقول له هيقول ما ينفعش ايه؟ او تنسى عليها امتى يا جوز تفطر لما يقع في المشقه الشديده فضليني المشقه الشديده دي الدليلي انا فيها مش الخياس. الدليلي قوله وتعالى معزها عليكم فهمنا. انا بكني الحكم على الحكمة ولكن بل... انا بقص عليها. تفهم؟ لكن في الحالة ديت مش هقول ايه المشاقة اللي عشدتنا من الصفر ينفع ايه؟ ينفع اخطر فيها مش هقول كده. انا هقول الشخص ده المعروف دي لحالته الخاصة دي لو وصل في المشاقة الشديدة باي حال من احوان هلوز جاء الفتر زي مسألة العساكر اللي هم اللي ممتع ديهم او زي بتاع الافرار مثلاً فمشيت يا مسألة قياسة يا مسألة إننا ببني الاحكام على على الحكمة عشان الشرع ده نعنيها الاحكام فجاز النفس المؤمنين بنيه معنا كده ده ليش كده طيب التالت رائع بقى جواز التعليم للحكمة المنطبطة ضرورنا بجريها ويأولاء ما عم في قولين التوسط إلا أن بعضهم لو في الحكمة جهاز التعليم بها لكنها لا تنضبط يعني ده مؤداف الآخر اللي فإيه؟ هي مش هين تعرفتها فالحقه أنه إنه انضبط بضابط معين نص الشرع عليه وقام عليه يجمع ودل عليه دليل مقبول من أدبة ثبوت العلة فلا خلاف جهاز التعليم بها عشان يعلم أنها تصبح إيه علة مش هتصبح إيه؟ حكمة ماشي؟ فهذا قوله خارج عن محل محل المزاعي. يعني المزاعي وليس في التعليم في التعليم بالحكمة إلا قولان لأن المنضبطة ليست محل إيه فاللوها بيقول لا يجوز الجواز التعليم بالحكمة المنضبطة دون غيرها يعني أجلنا بيقول لا يجوز التعليم لكن ولكن لابد من العلم فالجامعة ما يقول بجواز التعليم بها إيه إذا الظهرية الممكنين من خلاس هذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث قد حرق تحذيرها بعض المتأثرين ونعل فيما ذكرته من نوعين على تصورها على حقيقتها ويقولوا أن الذين تناولوها من بحث المناطق دمائك المتأثرين نظرة الأشعرية إلى التعليل في علم الكلام فتكلموا عن التعليل المضغط والكلام هنا ينبغي أن يقصر على تعليل يبنى عليه قياس، يبنى عليه تعادية الحكم إلى غير المنصوص عليه بطريقة تصلاح طريقة تصلاح للوديد المصلحة المسر مشي، ففي فرق حصل لخبطة شوية ما بين التعليل اللي مبني على القياس مشي والتعليل اللي مبني على مصباح مسلف، فالخطأ من ده أدى للخبطة شوية عند بعض الناس، فبيقول ايه؟ أما بناء القياس على حكم غير المنضبطه غير ممكن عند جمهور علن، يعني فعش تبني تبني قياس على حكم غير ايه؟ وأما إثبات الحق بطريق الاستقصاء بالمصباح المسلف؟ فالصوارب وجوازه، كما سألأتي في بيه، ففيه فرق بيه اللي انت تستخدم الحكمة في القياس وفرق بيه اللي انت تستخدم الحكمة عشان توصل لحكم المسألة. فلو استخدمت الحكمة عشان توصل لحكم المسألة، ما فيش فيها نص خاص فهذا موجود في الشجاعة الكتير وعمل به الصحار. أما لو انت استخدمت الحكمة اللي هي مش ممضادرة لتوقيس على حاجة تانية، فذلك ما يفعل. <تصفيق> ساهمين كده؟ لا يوجد شيئاً. قد تقرر إطلاق الانضباط والحكمة كل منضبطة، ولعلى بعض الدارسين، لا يدري يكون مقصود به على حقيقته. ولإضاح ذلك أقول الحكمة معنى من المعاني يقوم بذهب الفقير، يفهمه من مص الواحد أو نصوص متعددة. يقول مثلاً الحكمة المقتل القادل في الظن نفوسي. لأن المقدم على القتل، إذا مق... نقدم لأن النقدم الذي يقدم يعني على القتل إذا عرف أنه القتل قتل كان عن القتل هذه الحكمة حفظ النفوس إذا لم يوضع لها ضابط معين يحدد الوصف أو الأوصاف التي يكون القتل فيها وسيلة لحفظ النفوس فربما قال قائلا بغي نقتل من هم بالقتل يعني قصاصاً يعني أو حس عليه أو شعب قاتل على فعله أو نوله سلاحاً يقتل به ويره أو نمنع صناعة الآيات الحادة القاتلة وهكذا طبعاً دا كل ذلك كلام إيه؟ مش ممكن يتقال ماشي؟ أقول لو تركت هذه الحكمة بلا ضابط لأدى ذلك إلى ما ذكرنا مزيداً ولكن الفقهاء وضعوا لضابطاً بهذه الحكمة فقصروا القتلى إلى القصاص العين الذي يؤدي إلى حفظ النفوس على القاتل عبداً عدواناً فهذا الضابط يسمى العينة وهي مجتملة على الإيه؟ الحكمة لهذه النفوس ولكنها مقليادة ومحذتة بما يؤدي إلى حفظ النفوس من القتل ولهذا قال عل التم قصاصي الفتل عملا عدواني ولم يقول حفظ النفوسي ولجعل الحفظ النفوسي من الثكمة التي لإجلها شدع القصاصي وهذه الثكمة ليست على إطلاقها بل ضبط بضابط واختصار القتل على من قتل عملا عدواني فلا تحفظ النفوس بقتل من هم بالقتل أو شجع عليه أو رضيهه يعني مش عنيم لأننا نقتل يعني حجة النفوس إنما تغفر القتل القاتل كما قال على لكم في وصفات حياته قول النبي العلة يدور الحكم مع معهم وجود المعذل فإذا وجدت وجد الحكم وإذا عديم العديم الحكم إذا لم يكن له علة سوى يعني العلة يدور مع الحكم وجود معذل إذا لم يكن له علة سوى فإن كان الحكم علة أخرى فلا يلزم أن يعدم عند عدم إحدى علة، فوجود القتل قد يكون لأجل بدة، هذه علة، وقد يكون لأجل الزنا بعد الإحصام، وليعتنة، وقد يكون لأجل إيه، القصاص، مش العلة، فإذا عدمة البدة، فقد يوجد القتل بالعلة الأخرى، فما هذا؟ لا، يوم يمكن يقفن في الحال نفسه علة، فهذا يلزم إيه استوفاء العلة. مش طيب؟ أما الشتمة فلا يمكن تعليق العقم بها دائماً. إلا يجوز أن يقول كل قتل يغلب بعض الظن أنه يحفظ ظن الجوسة يكونوا مشهوعة يكون, مش يكون كده؟ هو لك أنها بقى الجيدة مهمة أستاذ الله مش هنظر نقوله باته يقوله بات الصلاة إن شاء الله نحن نطور فيه بس زي ما قلنا يبقى إيه؟ يبقى الحكمة دي مش ينفع نقيس إيه؟ عليها ولكن ينفع أستقيمها الحكم الشرعي اللي هو إيه من همى من قتل فالهذا إيه؟ آسم ليه؟ لأنه من حس علقك من شجع الفاتر على فعليه كل ده يسمي ليه لأنه بيؤدي إلى ما براحلة زندنية لكن ما تشعر بيها على القصص هما وصد الله على محمد كسر مراضه الخاص او عام الناس بتتعاملوا بيه المريض الثاني لو استطاع يعرف الشارع غطا وغرفه ايه خاصه يعني وقد تكون وغيره غرفه نظام محدد فلا يعلل هذه نظام ضغط الشطبه ولا خاص ولا عام بل يعلل بين الا مواد حصل نص في دي بالذات ويعلن منها. او التاني حاجة بقى كان اولى منه او المسجوية له في اقضاء لحكمة جزما تنهير الامونات تبع عليه من مستده من اخرى أو من اخرى او مستده من اخرى او خالف نصا او شمع. يعني الحال التاني ينفع العدل به مع انها مش موجودة بضبط الحربة هو يكون خياس أولوي أو مسلاوي وده بالجاذب يعني احنا متأكدين دي زي دي بالضبط وكمان لا يترتبش عليها المصير الأخرى ولا يخدف نصر أولي فبيوضح بقى إذا ما ضبطه الشرع بضابط خاص اللي احنا عمناها في الأول بقى يقول كله إيه فأما الحكمة فالي يمكن تعليق محكم دائما ولكنها قد تكون ما الشارع الشرع بضابط خاص أما ضواب الشرع وضابط الخاص تسمى إيه علة في فلس إيه في الشرع تظهر مع العلة في فلس في الشرع تظهر مع الحكم المدني فعلاً وماذا بطله ضابط العام تكون قاعدة اللي هي لها الله شوسييات كثيرة في الشريعة الاعتباري أخذة من جماعيها هي قاعدة فشئ وده يعمل بيه برضه في إيه الشرع لا تخفي ذلك مقاصد الشارع والقواعد الضابطة له. قواعد ضابطة لهذه المقاصد. ماشي؟ طيب. وقد تكون أمكانا مساويا للنصوص وعرفوا بلي، وقد تكون غير غير ضابطة ماضي المحادثة. عارف ليها اللي مارض في النص وما كان يعرف ليها على مساوين له. في الإضافة لحتمة جزء. ولو أمكانا مساويا للنصوص. او اولى منه في تحقيق المقصود الشرعي هو مفهوم ايه؟ هو مفهوم ايه؟ مفهوم المنطقة هو عنده الاكثر في معنى النص فلا يسمنا قياس وعند هو يعني في معنى النص مفهوم لديه اولا من ده؟ ليس يتمحوم القول للضبط اولى في التحليم من ايه؟ من قول حتى لو انا مش متبادر الى زيني معنى اجعلها لذلك لان مثلا يعني لما انا والعين الاذى سببها فون ان ده حرام ماشي ايه طب بالتالي بقى البعض الكلام ده اللي ايه ان احنا بنقول القياس تمام كده على لغايه القياس انا شبه من خلال احكامه ماشي فممكن اتوطر عليها من خلال مصلحة المصلحه وضع طوارئ خدمة ممكن تطلب عليها من خلال قوانين وضوقيا وضع طوارئ خدمة ممكن, عليها, ممكن عليها من خلال بعض الشئ ذا وضع ممكن عليها من خلال مفهوم حتى لو انا مش قادر أدرك الضبط المضبط ده في إيه في مفهوم في مفرق ما بين ان احنا ما ينفعش نطيس على حلمة وبين الحلمة دي تستخدمنا في, في في في اللي احكيته. هو معنا على الاشتراك. مهمة انا في على ان هو سهل ومجرد وجود انظمة النظاط يحكم من دي الحكمه اللي هي عامه يعني ينفع ليه ينفع يساس عليها الاحكام قلنا ان ايه لو نيجي هنلاقي في حكم واضح ان هي خالص ما لهاش دعوه بالنظامه زي مساله خمس النفوس مثلا أنا أحد عايز يقيس ايه القتل عبد البدغان يقص عليه الهامة بالقتل أو مساعد في القتل دي واضح إدريء بالزاهرة مضبطة وما تنتعش إدباس عليه وفي برضو عن مقيد علم واضح فيها قوي اللي هي دور مع المعلمات المدودة المعارجة زي ما سألت الصفر من مصر وش نهت بكذا وكذا وكذا فالصفر واضح يبقوها علم في, في القصر وفي الخطر وكذا ماشي؟ وما بين هذا و هذا بقى فيه حاجات أقرب الـ الـ الطرف ده في حاجات ايه الاثرى بالطرف الطرف الحاجات الاثرى لنظرات العله هتلاقي كتير معلومات عن العلم دي الا مثلا الظواهريه الحاجات اللي هي الغير ظاهره خالص دي نوصل لمرحلة اللي هي من 40 ل 60% ففي بعض المعلومات يعلم وبعض المعلومات يعلم انا بنزيد دي حاجة بتفهمك إيه الإشكالية في دي أول مخطط التعلم دي الحاجات دي بقى اللي هي الكلام ده إيه لما يكون مفيش يعني ال ال اللي إحنا هنقصده مش مخالف لنص أما بقى لو هو مخالف لنص فهنوقف النص بسبب تصورنا في الحكمة في الحالة دي لأ لما هو مخالف نص فبيشدد يشدّد ما هو قلتله إيه يشدّد انا مش هينفع وخالف النص إلا ما تكون العيل عندي وطشة جدا ما ينفعش بقى من 40 لا لأنا اتكلم بقى أنا ايه من فوق 30 كده انا متطمنا لديه العيل بتاعتي بقى. مفهوم معنا ده لأ طيب يوم مش هيخالف النص بس في الأدلة الأخرى بتوجهني في اتجاهات معينة هنا اوه هتبقي انا ممكن ايه ينفعش من 40-60% بس كنتم 20-60% لأنا اخدنا لها عيلة بس طب لو انا في الاخر مش لاقي اكي دليل خاص الا الدليل اللي هو بتاع الحكمة ده. هذه اوه ده. لان كبير ما انا هل ينفع على نقيس هل يبقى انا في بعض انا مخاص عليهم من العلماء انا الشيء. عشان انا هرصت احلم الدين. هعمل ان انا احس على الحكمة. هعمل ان انا مش هاخد دليل. مش معا ايه حاجة. انا دي. يبقى داني ازبالي حاجة. خالديني ايه. اه ده بدل ما ان انا بقى مش معا وفيهم معنى ويلأها دي ايه؟ دي نقطة يتنلخص بس بيه؟ عشان ديها متواجدة النقطة أوه. بقى الثالثة كده نقطة ثانية النقطة الثالثة بقى اللي ايه؟ اللي في, اللي في الآخر في فرق ما بين اللي الحكمة مش هينفقها نقريس على عليها عشان ياه مصدروا مبنطة وفي فرق ديها الحكمة دي ايه؟ هنستردنها مش نستخدمها في الأحكام فأنا كلهم نجمعين على الأحكام الحكم بتشتعبن في بس مش عن طريق القياس وعن طريق شيء آخر إما عن طريق المصلحة المتسابق وإما عن طريق القواعد الكلية في نصوص الشارع وقاعد القياس المصرفات وإما عن طريق مفهوم الموافقة لو كان إيه أولئة المسابق وإما عن طريق اليو ضيانة مضبطة إلى العنة ماشي الكلام؟ ده إيه الموافص So the